قال الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع وسبعين وثلاثمائة وألف قال رحمه الله تعالى في كتابه نظم اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون الحمد كل الحمد للرحمنين ذي الفضل والنعمة والإحسان ثم على رسوله خير الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام وبعد شرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن فسنة الرسول وحي ثاني عليهما قد اطلق الوحيان وإنما طريق والرواية فافتقر الراو إلى الدراية بصحة المرويان الرسول ليعلم المردود مما مقبولي لسيما بعد تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصف الأمة وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى ثم إليها قربوا أصولا لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث عليها الكل منهم مصطلح وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها وكل بحث أهل هذا الفن في حال إسناد وحال المتن عانوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عن قاله أو فعله والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام والحديث ما ورد عن النبي وقد يقولنا الخبر كما أتى عن غيري كذا الأثر وهك تلخيص أصول النافية لجل ما قد أصلوه جامعة ولتحفظ الأنواع منه مجملة من قبل أن تقوضها مفصلة متواتر واحد شهر عزيز فرد وغريب يعتبر متابع وشاهد متابع وشاهد لهم جلا ثم صحيح حسن قد قبلا ومحكم معارض ومختلف وناسق قابل منسقا عرف والراجح المرجح ثم المشكل معلق ومرسل ومعضل منقطع مدلس قد ختم موضوع متروق وموهم معل ومنكر مقابل معروفهم وَشَازٌ قَابَلَ مَحْفُظٌ وَظَلَّهُمْ مُدْرَجٌ قُلُوبٌ مَزِيدٌ مُضْطَرِبُ مُصَحَّفٌ مُحَرَّفٌ قَدْ اُكْتُتِبَ مَجْهُولُ عَيْنٍ ثُمَّ مَسْتُورٌ وَجَدَ مُخْتَلِطٌ سَيِّئُ حِفْظٍ لِتَوْقِيتِ مرفوع موقوف ومقطوع أتا ومسند متصل قد ثبت معرفة الصحب وتهبئهم وطبقاتهم ومن يليهم علم ونازل وفاق وبدل تصالح كذا تساوي لجدل وسابق ولاحق أكابر عن الأصاغر وبعكس يكثرون أقرانهم ثم مدبج علم وإخوة والأخوات قد فهم واصيغ الأذى والأسم والقنى ألقابهم أنسابهم للإعتناء تفقون مفترقون والمهملون مختلفون مختلفون قد سجلوا مشتبهون والطبقات بالولا جرح وتعدين وأقسام الولاء سن تحمل مع التحديث وحدانهم وسبب الحديث. كذا تواريخ المتوني جمعا وأدب الطالب والشيخ معا كتابة الحديث والمقابلة سماعه اسماعه الرحلة لتصنيفه فهذه القاب ما يشهر منه والجميع قسما وسأعيد الكل في مواضعه في النظم جمالا وتفصلا فعل مبينا أنواعه معتبرا جهات تقسيمه محررا فلا يملن كما تكررا لعله يحلو إذا اعلم بأن أهل هذا الشاني قد قسم الأخبر بالتبيان لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة جلا وهو الذي جمع الرواه اتفقوا أحالت العادة أن يختلفوا عن مثلهم رووا بلا امترائي من ابتدال اسند انتهاء واستند, واستند انتهاؤهم للحس لا محظ اقتضاء العقل وانضافيلا ذلك أن يصحب ذاك الخبر فادة العلم اليقيني لمراء فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه وهو الأكثر وجاء في معناه وهو الأكثر أما القرآن فهو قد تواتر لفظا ومعنا كله لا ينترى والثاني أحد فمنهما اشتهر كذا عزيز ثم فرد قد ظهر فإن أتى من طرق ثلاث أو من فوقها فذاك مشهور رأوا وحيث عمت شهرة كل السند فالمستفيض عندهم بدون رد وما عن اثنين رواه اثناني فهو العزيز فافهم انت وما به الواحد قد تفردا فالفرد مطلقا ونسبيا غدا فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الصحابي وغيره النسبي من دون حفا وبالغريب عندهم قد عرفا وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع فرد فعددين فمنه فرد متنه والسند ومنهما في السند التفردون وفرض بعض المتن أو بعض السند ولم تجد غريب متن لا سند وقيد النسبي أيضا بثقة كذا براون أو بمصر حقق وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحد كان عاضدا الزال بها تفرد عن فردي واشتهر العزيز دون ردي وازداد شهرة بها الذي اشتهر وكشفه بالاعتبار قد ظهر فإنما يحصل زال من سبر طرق الحديث ثم إيه من سنن ومن جوامع ومن من ومن مساني دفد فما على مرويه قد تابعه عند الصحابي آخر متابعه فإن تكل نفسه فوافره أو شيخه فصايدا فقاصره وما له يشهد متن عن سيواه ذاك الصحابي فشاهد سواء في اللفظ والمعنى او المعنى فقط لكنما مرتبه الثانيه حق وهو يفيد العلم اعم عن النظر عند ثبوته فبعد ثلاثة أحكام نقل تعرف قبوله والرد والتوقفه فالأصل في القبول صدق من نقل والكذب أصل الرد يا من قد عقل وللتباس الحلق فيه إلى بيانه بالقرائن جلاء وأربع مراتب المقبول بيّنها أئمة النقول صحيحهم لذاته أو غيره ومثل ذيني حسن فتدري وكلها في عمل به اشترك وبينها تفاوت بدون شك فما روى العدل عن العدول وَتَمَّ ضَبْطُ الْكُلِّ لِلْمَنْقُولِ مُتَصِّلًا وَلَمْ يَشِدْ أَوْ يُعَلَّفْ فَهُوَ لِذَاتِهِ صَحِيحٌ قَدْ حَصَلَ وَالْعَدْلُ مِيَّ الْزَّمْتُ وَالْعَدْلُ مِيَّ وَالْعَدْلُ مِيَّ الْزَّمْتُ قَالَ مُجْتَنِبًا مساوئ والضبط ضبطان بصدر وقلم فالأول الذي متى يسمعه لم ينسى فحينما يشاء أداه مستحضر اللفظ الذي وعاه والثاني من في سفره قد جمعه وصانه لديه منذ سمع حتى يؤد منه أي وقت وسم ما يجمعه بالثبت ولاتصال كون كل سمع عن شيخه من الرواة ووعى وما لشاز من التعريفي وللمعلي يأتي في تعريفي وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح من أجل ذا قالوا أصحوا سند أصح سنة لأهل البلد وما روى الشيخان فيه قدموا ثم البخاري يليه مسلمون فما على شرطهما فما على شرط البخاري شرط مسلم تلا يعنون ان ينقل عن الرجال قد نقل قد نقل لهم مع اتصالي وما يماثله وكان الضبط خف فحسن لذاته فإن يحف بمثله صحح بالمجموع واكتسب القوة بالجموع ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد ويطلقان بار الطرق في غير فرد فدري وحققين وَقْبَلْ زِيَادَةً بِهَا تَفَرَّدَا رَوِيهِ مَا مَلَمْ يُنَا فِي الْأَجْوَدَا وَمَا رَوَى الْمَسْتُرُ وَمَنْ دَلَّسَا وَالْمُرْسَلُ الْخَفِي وَمَنْ فِي الْحَفْضِسَا عند اجتماع الطرق المعتبر فاحسن لغيره فاتبر وقولهم صح شيء فيه أو أحسنه ليس ثب وقولهم ما صح شيء فيه او احسنه ليس ثبوته عنوان بل زاموا أشبه شيء وشف وأنه أقل وضعفا وخف وليس في القبول شرطا في القبول شرطا العدد بل اشتراط ذاك بدعة ترد ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل فالمحكم النص الذي معارضه نص كمثله بحيث ناقضه فمن أتت أسنة صحيحة عن النبي ثابتة صريحة فما له عنها عدول الأبدي لأي قول كان من أي أحد وغيره معارض إنم أمكنا بينهما الجمع فقد تأينا كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمامور إلى الند بصرفه ومثله النهي لقره صرفا بحل إتيان وحظر انتفا واخصص بما خص عموما ورد والمطلق حمله على مقيدا وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلوليهما فالفين ولا يجوز ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه ارتضى وحيث لم يمكن وسابق دري عينا نصف حكمه بالآخرين ويعرف النسخ بنص الشارعي أو به ثم بتاريخ فعيد وليس لجمع على ترك العمل بالناسخ لكن على الناسخ دل وعند فقد العلم بالمقدم فأرجح النصين في ككونه أشهر أو أصح أو ناقل أجل عند من رواه أو حكمه فيما رواه قد أتى ومن نفى قدم عليه المثبتان كذا كما خص على العموم وقدم المنطق عن مفهومين إن لم تجد من هذه شيئا فقف فشانه حتى على الحق تقف ودون برهان بنص لا ترد نصا فإن بعضها بعضا يشد ولا تسير الظن بالشرع ولا تحك من العقل فيما نقلا اياخا والقول على الله بلا علم فلا أعظم منه زللا وكل ما شرط القبول فقد فغى من المردد لن يعتمد والطعن في الراوي وسقط في السند ضد للقبول القبول يصلان لرد وجملة الأسباب منها تحصروا خمسة عشر فذر ما أسطروا فخمسة تخرج بالعدالة أسوأها الكذب بلا محالة فذاك موضوع ومن به التهم ولم يبنانوا فمتر كنوس ومن على النبي تعمداً كذب فليرتد المقعد من ذات الاب ومن يحدث بحديث يعلم تكذيبه عليه منه قسمه والثالث الفسق بدون المعتقد والرابع البدعة عند من نقدم فما رواه فاسق فقد دخل في منكر في رأي بعض من نقل وفي قبول خبر المبتدعي حلاصة البحث سأملي فأي من لم تكن بداته مكفرة وليس داعيا لها فاتبرة محفظ دينه وصدق لهجته لا الروا مقويا لبدعته سهل مجهول وهو يقسم مجهول عين ويسمى المبام وسبب الإبهم أن ألا يذكر أو ذكره من بابه مشتارا وسبب الإبهم أن لا يذكرى أو ذكره بما به مشتارا ولا يضر مبهم الصحابي لثقة الكل بلا ارتياب ثانهما من حاله قد جهل وذاك مستور وفي الذكر خلا وأصله قلة من عنه نقل لكونه من الروايات أقل وخمسة تخرج بالضبط وهي وهم فحش غلط وغفلة وكثرة الخلاف للثقة وسوء حفظ تدر تفصيلات فالوهم أن يروي على التوهم وهو المعل عندهم فليفهمين علة طورا بالإسناد تقع كرفع موقوف ووصل ووصل علته طورا بالإسناد تقع كرث موقوف ووصل من قطع وتارة في المتن حيث أدخلا في المتن لفظ من سواه نقلا وقسم الحاكم عشرا إلى المرجع ها هذين من دون خلل وفاحش الغفلة حيث ينفرد كفاحش الأغلق منكراً منكراً يرد وفي المخالفات أقسم تعد من ذاك شاز ومنكر يرد ومدرج المتن ومدرج السند والقلب والمزيد فيه قد ورد ومنهما بالاضطراب يعرقوا كذلك التصحف والمحرف فالشاذ ما خلفهم به الثقة قابله محفوظهم فحققه وما يخالفهم به الضعيف فمنكر قابله المعروف ومدرج المتن كلام أجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي فغالبا يكون في آخره وقل في أذنائه أو صدره يعرف بالبيان ممن قد نقل أو استحال أو من المتن فصله وما بتغيير سياقات السند خالفهم فذاك مدرج السند كأن يكون المتن عن جمع النقل كل له فيه طريق مستقل فيجمع الكل على طريق من غير تبين ولا تفريقي ومنهما روي بعض متن بسند لا طرفا فمن سواه قد ورد رواه بالأول بالتمامين ثم أضاف الزيد للإتمامين ومنهما اتنان بإسنادين رواهما بواحد من ذينين مقتصرا أو زاد من ذا الآخري في ذاك لغضا كان منه قد بري ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند وما بالعكاس والإبدالين فذاك مقلوب بلا جدال فمنه قلب سند دون مران أن يبدل الراو براو آخرى ومنه بالتقدم والتأخر في الأسماك كجعل الأبي بن فارفي وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علما كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة من لا فلموا ما بشمال أنفقا والبذل من شأن اليمين مطلقا ومنه أن يجعل متنا لسند وقلب متنه لذلك السند وسوغ هذا للاختبار إحاجة من دون ما إصراري وَإِنْ يَزَدْ تِسْنَةَ السَّنَا بِالْمُتَّصِلِ أَوْ الْقَذَلِ نَزِيدُ فِيهِ فَصْلِيمَ في فَإِنْ يكن من لَمْ يَزِدْهُ أَتْقَانًا وَقَالَ قَدْ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا تَرَجَّحَ الْإِسْقَطُ لَا شَكَّ وَإِنْ كَانَ الَّذِي قَدْ زَادَهُ أَتْقَنُ مِنْ مسقطه لسي ماء عنعنا فليك ترجيح المزيد أبينا ويستوي الأمرن حيث احتملا إن كان عن كليه ما قد نقلا وإن يكن راو براو مبدلا كذا كمروي بمروي ولا جمع ولا ترجيح فيه حصل فإنه مضطرب لا جدلا في سند تلفيه أو من وقد يكون في ليل ما وهو أشد وليس قد حم خلفهم في اسم الثقة أو في صحابي له فحقق وما يقول لفظه قد غير او رسمه او معناه فصحيح يرى كهتجر النبي قيل احتجم وصح قوم وزاحما مراجما واخصصه حرره بشكل نبدل نحو سليم بسليمن مثلا ومنه إبدال أبي بأبي وصام سيد تنقيل شيئا فانسوا بي وسيء الحفظ الذي ما رجحا عن خطأه جانب ما قد صححا فإن يكن ذلك قد لازم له فشاذ في رأي بعض النقالا وسمه مختلطا حيث طرى ورد ما بعد اختلاف خضرا وحملوا ما في الصحيحين أتى منه بأن قبل اختلاق ثبتا وخمسة تخرج باتصالي وهي معلق وذو إرسالي ومعضل منقطع مدلس والمرسل الخفي عد السادس فحيث كان السقط من أصل السند صنع مصنف فتالقا يعد فما يجيء في كتاب يلتزم صحته ثم به الراوج جزم فاقبله معروفا كنحو أخبرا ونحو قال وروا وذكرا وما كقيلا وكيروا قد ذكر ممرضا ففيه فتش واختبر ومثله ماجى بكتب جامعه لذي قبول ولمردد ما وما يكون السقط فوق التابعين مع رفع متنه فمرسل فعيد فبعضهم للاحتجاج يطلقا والبعض للرد وبعض حققا فقبلوه ان يكن قد اسندا من جهة اخرى كذا انه بمثله أو فعل صحب أو سلف عليه افتاء جماهر السلف وغيره رد بالارتياب ولا يضر مرسل الصحابي وساقط ثنين فصاعدا ولا من وسط الإسند سمم عضلا ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه عن تابعي وقفا من طريق واقف قد أسندا وجاز غير رفعه عن أحمدا ليخرج الموقف قيد الأولي كذاك بالثاني خروج المرسلين وواحد من موضع أو أكثر بلا ولا منقطع دون مرا وحذفه واسطة عن لقي بصيغة ذات احتمال اللوقي كان وأن موهما وقالا تدليس عسناد راتصالا ومنه أن يقطع صيغة الأداة بسكت عن محدث ثم ابتدى ومنه أن يعطف شيخا ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع وحذفه الضعيف بين الثقتين وسميه تسوية بدون مين والثاني تدليس الشيوخ إن ذكر شيخا له باسم سوى الذي اشتار وكله غش شديد وغرر وضد نصح عند نقد الأثر وحيث كان ثقة من فعله فحكمه رد الذي قد نقله ما لم يقل سمعت أو حدثنا أو جاء باسم شيخه مبينا ويعرف التدلس بالإقرار أو جزم أهل العلم بالآثار والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إيه مرسل خفي. كالرفع من محضر من قد عصر نبينا دون لقاء نثرا وقد أتا أوهى الأسانيد كما أصحها فيما مضى تقدما وبالضعيف لبترك نوصفا ولا لمدلول الصحيح قد نفى يؤخذ في فضائل الأعمال للفرض والحرام والحلال ثم انتهى الإسند إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع لا من قول أو فعل ومن تقرير تصريحاً أو حكماً نحو سمعته يقول يقول أو فعل أو فعل شخص من حضوره حصل وألحقا ينميه أو يبلغ به كذا من السنة أطلق انتبه كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا وهو الذي لقي النبي مؤمنا به ومات مسلما تيقنا أو انتهى للتابعي وهو الذي لقي الصحابي فمقطع خذي وما الصحابي باتصال السندي يرفعه فسميه بالمسندي وما يقل عدد الرجال فيه يعو المدة فهو العالي فمطلق ان كان للنبي وغيره سموه بالنسب وفي الأخير توجد الموافقه وبدل كذا التساوي لحق تصاحب وسابق ولاحق فالأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أي من سواه طريقه أو عن سواه قد روى أو شيخ شيخه فصاعدا بدل ثم التساوي إن إلامته وصل بسند كسند المصنف أو مر وعنه تصافح يفين واثنان حيث اشتركا في الأخذ عن شيخ وبين أخذ داواذ زمن وأول بالموت منهما سبق فسابق ولاحق قد اتسقوا وما بغد ذك فهو النازل وهو لأقسام العلو مقابل وهك أنواع طائف السند وهو جليل علمه فليستفد منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأب عن ابن الله قد يخبره والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعهم وعكس ذلك فرعا ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا أربعة عشر ينتهي ومرأة عن أمها عن جدة لها وذا نوع قليل جدتي هذا ومن الطفل المسرسل وهو الذي بصفة يتصل نحو اتفاق الاسم في الغروات أو في انتسابهم أو الصفات أو باتفاق صيرة التحمل أو زمن أو بمكان فاقل أو صفة قارنة الأدى معاً من قول أو فعل كذا إن جمعاً وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالاً ثبثاً وقد يعم السندات تسلسل وتارة أثناؤه قد يحصل واصيغ الأداة ما ننفعتني سمعته حدثني أخبرني قرأته قري عليه وأنا أسمع ثم أنبأني والجمعنا ورمزوثنا إلى حدثنا ونا وبالهمز إلى أخبرنا وعن عل السماع من عصرال من مدلس فلن تعتبرا واشترط الجعف لقيا يعلم وشيخه ورد ذاك مسلمو ثم إجازتهم مع المنع ولا أو دونها كتابة النقا وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجازه أما عموما أو لمن لم يوجدي توسعا فليس بالمعتمد والخلف في مجرد المناولة كذاك في الإعلم كذا وجادة ومنعها أصح إلا إذا الإذن بأن يرويه صح وحذفوا قال بصيغة الأدا كتابة وليتلها من سردا وكتب الحاء لتحويل السند والفض بها إذا قرأت دون مد ثم بأسماء الرواة والقناع ألقى بهم أسابهم فلعتنا والوفيات والمواليد لهم وطبقاتهم كذا أحوالهم وكل هذه محض نقل فعرفي فراجع الكتب التي بها تذي ك طبقاتهم وكالتذهبي وما حو التهذب مع تقربه وما بلفظ أو برسم يتفق واختلف الأشخاص فهو المتفق نح ابن زيد في الصحابة نع نروي الغضب وصاحب الآذان وإن عن اثنين روا واتفقا في الاسم واسم الأب ثم أطلقا بدون تمييز فمهمل ولا يضر عن كلاهما قد عدلا وفي البخاري منه جاكم ترجمه أوضحها الحافظ في المقدمة ويعرفان باختصاص الناقل وحيث لا فبالقرائن بتلي وما يكون النطق فيه يختلف مع اتفاق الرسم فهو المؤتلف نحو شعيف بشعيب يشتبه وكنشاء ابن فانتبه وما به الأسم والآبة تتفق في الرسم والآباء فيه تفترق في النطق أو بالعكس فهو المشتبه وهو بالإعتناج جدير فعن به كابن عقيل وعقيل وجدا كلاهما كان اسمه محمداً ومثل العكس بن النعماني سريج فعلم وشريح الثاني وفيه ما مع قبله أنواع فيها افتراق فدري واجتماع وليار في الوحدن وهو من روا عن واحد أو عنه راو ومن كلا هذين فيه أجداء أو ما روا إلا حديثا واحدا، ومن له اسم مفرد أو لقب أو كنية مفردة أو نسبه كسندر أو كسفينة التقي أبو العبيدين ونحو الباقي. والاشتراك يطلقون الطبق في سن معلق الشيوخ حققا واختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات وهو عرف لا خفا وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طبقات بإتبارة لهم والعلم بالتادل والتجريح من أهمه فهو بتحقيق قمن مراتب التادل سبع رتب أولها ثبوت صحبة النبي فأفعل التفضل أو ما أشبه كاجبل الحفظ إليه المنتهى ثم مؤكد بتكرير الصفح كاثقة ثقح كذا مرادفا ثم بوصف واحد ما أؤكدا كحافظ ثبت ثقح قد فردا ثم صدوق أمنوا لبأس به فصالح الحديث مع مقاربه ثم صويلح وما ماث لها من الصفات قسب ترتب الله والخلف في التعدل مع إبهامي والرد قول أكثر الأعلامي كقوله أخضرني العدل ثقه ما لم يكن عرفا له فحققه والجرح عند الداعي نصف فعلمه صيانة للشرات المكرمة وإنما يجوز من عدل فقه مطلع يقبل منه القول فيه والراجح اشتراق أن يفسرى وكونه من واحد معتبرا وَلْيَحْذَرْ الْعَابِدُ مِنَ التَّسَاهُلِ فِيهِ وَمِنْ خَوْضٍ بِلا تَأَهُّلِ مَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ سَبْعٌ فَقُتُبَ كَأَكْذَبِ النَّاسِ وَرُكْنُ الْكَذِبِ يَا لَهُ كَذَّابٌ وَظَّالٌ دَعَوْا وَبَعْدَهُ يَكْذِبُ كَذَاكَ يَضْعُمُ رابعها متهم بالكذب والوضع صادق حالكم كذاهبين ليس بمأمون كذا فيه نظر متروك عنه سكت ولا يعتبر يليهم طروح وواعن أي شيء مموه إرم به ليس بشيء وَهَؤُلَاءِ عَنْهُمْ لَا يُكْتَبُونَ مَا قَدْ رَوَاهُمْ بَل عَلَيْهِ يُضْرَبُ ثُمَّ ضَعِيفٌ مُنْكَرٌ مُضْطَرِبٌ فَفِيهِ ضَعْفٌ أَوْ مَقَالٌ مُكذَّبٌ لَيْسَ بِذَاكَ فِيهِ خُلُفٌ طَاعٌ فِيهِ كَدَعْسِئُ حِفْظِ اللِّينُ تعرف وتنكر فيه قد تكلموا وكتبوا عن هؤلاء ما نموا للاعتبار دون أن يحتج به وعلم ذا النوع فانتبه وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيله والمبهمات من أهم الفن في سند وقوعها أو متنه وعلمها يدرب بجميع الطرق أو أخذها عن عالم محقق وعلم أسباب الحديث وكذا تاريخه من المهم فخدع وليعرف الولاء على أقسامي بالعتق والحلف وبالإسلامين وصح مع تميزي التحمل أما الأداف وقته التأهل وليعرف الطالب للآداب ما ينبغي للشيخ والطلابين والصنع في كتابة الحديث والعرض والسماع والتهديث واعتن بالضبط وبالتصحح له فاكتبه واضحا وبين مشكلة ورحلة فيه كذا تصنيف له وما به من التباس شكلة وعرض على شيخك أو ثاني ثقة أو فعل أصل صحيح حقق، وعندما يسمعه لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل، والشيخ من الأصل له يؤدي واليفصل الحديث دون سردي. وواجب أداؤه بلفظه لغيره إلا لفوت حفظه وبحديث مصره فليبتدي ثم حديث غيره من بلدي وكثرة المسموع فيه يعتني ليس بكثرة الشيوخ ففطني وواجب أداوه بلفظه لغيره إلا لفوت حفظه اجاز بمعناه لأهل الفهم حفظا وتبليغا لذاك الحكم وبحديث مصره فليبتدي ثم حديث غيره من بلديه وكثرة المسمع فيه يعتني ليس بتكثير شيوخ ففطنين والجمع للحديث إن شأسنده حديث كل صاحب على حدة وإن يشاء على حروف المعجم أو فعل الأبواب للفقف همين وقصر على الصحيح والحسن اولى ومعتم به الجمع حسن وان يشارتبه على العنا المبين في اختلاف من نقل او فعل الاطرف ثم ليسقي في كل متن ما له من طرق مستوعبا جميعا ما قد ورداً أو بخصوص كتب تقيداً أجمعاً ليه باختصار على أصوله مع اختصار إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط لكن من كان أصوله وعى لم يعيه منه الذي تفرع وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا فمن جد وجد وحين تمت قرة العيون سميتها بالألؤ المكنونين والحمد لله ختاما وابتداء الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه وتابعينا والله أرج رحمة وغفر لذنبنا وتوبة مكفرة فهو الرحيم الغافر التواب بيده الخير هو الوهاب أبياتها قل قمر به اسكنر تاريخا زجاء غيم ينهمر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين